نصحك يا تارك صلاتك ادغرك الدنيا ابد تخممك مستعد للموت خليك مستعد بنصحك يا تارس صلاتك لا تغرك الدنيا ابد ما دامك الانسان ميت للموت خليك مستعد لا تقول عايش حياتك بفراح ويامك سعد والله من يترك صلاتك ما يعيش إلا في نكاعد والله والله في نكاعد فانصحكي يا دارك صلاتك لتغرق <تصفيق> الدنيا أبل وادامك الإنسان عيد للموت خلك مستعيد للموت خلك مستعيد وعمل يوم ما يفيدك مالك ولا يفيد الولد يوم من كل الناس تدعى للواحد الفرد الصمد للواحد الفرد الصمد انصحك يا دارك صلاتك ادابك للسان عليها عليها رويك الدنيا البن قدم